بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن التشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مَنْ خَلَقَ الأرض وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ 124. له الأسماء الحسنى 125. وهل أتاك حديث موسى 126. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا 127. إني آنست نارا 128. لعلي آتيكم منها بقبس 129. أو أجد على النار هدى فلم 114. إما أتاها نودي يا موسى 115. إني أنا ربك فاخلعنا عليك 116. إنك بالوادي المقدس قوا 117. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 118. إنني أنا, الله لا إله إلا أنا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يُصَدُّنَّكَ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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري 119. كي نسبحك كثيرا 110. ونذكرك كثيرا 111. كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 113. ولقد مننا عليك مرة أخرى 114. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه وعدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من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 اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياهم فقولوا اننا رسول ربك ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيه من ربك والسلام على من اتبع الهدى اننا قد اوحي الىنا اننا العذاب على 124. قال فمن ربكما يا موسى 125. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 126. قال فما بال القرون الأولى 127. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. 111. الذي جعل لكم الأرض وَسَلَكَ وسلك لكم فيها سبلا 112. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 113. قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات 114. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 115. ولقد أريناه فَكَذَّبَ كلها فكذب وأباه 116. قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْفِهُ نَحْوَلَا نَتَمَكَّنُ سِوَاهُ أَلَمْ عِيدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ بحا اتولى فرعون فجمع كيده ثم مات قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا الا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا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 وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا 112. فأوجس في نفسه خيفة موسى 113. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 114. ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا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 لا ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وبقا قالوا لنؤثرك لن على من جاء انا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت فضي هذه الحياه الدنيا اننا من الله ربنا ليغفر لنا خطايانا وما والله خير وابقى انه من يغتر مجرما مَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُلَا ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جزاء 119. ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما وَظَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمًا وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْهُ ثُمَّ يباتما رزقناكم ولا تطروا فيه ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لوفاؤ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءَ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَبَانَ أَسِفًا 119. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم أَمْ أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا 119. فقذفناها فكذلك ألقى السامري 110. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار 111. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي 112. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا 119. ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا 110. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به 112. وإن ربكم الرحمن 113. فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا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 119. فشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 110. قال فما خطبك يا سامري 111. قال بصرت بما لم يبصروا به 112. فقبضت قبضة من أثر وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا انس وان انك موعد لن تخلفه وانذر 124. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما 125. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوما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 119. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 111. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 112. وخشعت الأصوات للرحمن 113. فلا تسمعوا إلا 111. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 112. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 113. وعنت للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِّنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لعلهم يتقون أو يحدث لَهُمْ ذكرا فتعالى اللَّهُ الملك الحق وَلَا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من بَلَوْنَ فَرِنْسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تُرْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا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 114. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 115. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى 116. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 119. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بائته من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا